وَمَنْنَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُوَشِّكُ مُنْعَاسَ أَمَانَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السماء ماء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 سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَثُرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَنقَلَ أَعْنَاقًا وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَانِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ رَسُولَهُ فَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَزُنْقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَذْبَارُ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير